يقدم ليلة العمر ليلة العمر ليلة القدس ليلة القدس ليلة العمر, ليلة العمر خير من ألف شهر. سميت ليلة القدر لعظم قدرها عبادة في ليلة واحده تفوق العبادة في ثمانين سنة وأكثر تخيل. ذلك فضل الله الساعة ليله القدر أفضل من ستين ألف ساعة في غيرها ليلة مسلمة ليلة لا شر فيها ليلة يقدر الله فيها الخير والسلام والرحمة الركعة فيها أعلى من ستين ألف ركعة في غيرها جاء في بعض الأحاديث في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول عدد الملائكة التي تتنزل في هذه الليلة كعدد الحصى في الأرض تخيل الرسول قال من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه ليلة بالشهر ما تعرفيش يا امت ورحمة النبي بالامه ان يخفي ربنا عن نبينا وان يخفي نبينا عن ليلة القدر في ليلة محدودة معلومة ليجتهد اهل الفضل في الطاعة والعبادة في الليالي الوترية كلها قلت العمر حتى فيها الصائمين الرحمة ولو بتلفون صالح كل من بينك وبينه مساحنة اكرأ القرآن صلي فيها حتى تتفطر قدمك قمها كلها روى الامام الترمذي في السنن بسند صحيح من حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله ارأيت ان وافقت ليلة القدر ما ادعو فقال صلى الله عليه وسلم تقولين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني هذا دعاء من آتاه الله جوامع الكلم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني خلاص سعدت في الدنيا والآخرة إن استجاب الله منك هذا الدعاء من صلى العشاء في جماعة وصلى التراويح مع إمامه ككل ليلة ثم من الله عليه وصلى الفجر في ليلة من هذه الليالي فقد أدرك يقينا ليلة القدر بفضل الله جل وعلا من ضخمة جدا فلا تضيعوها يا عباد الله بقولك عمرك كله يهون عليك إلا لذى ليلة بألف شهر ألا يحق لنا ان نقضيها كلها لله عز وجل احدث في نفسك رغبه انك تنتظر رحمه الله بك ان يوفقك لقيام ليله القدر كن حالك كحال من يطرق بابا يرجو ان, أن يفتح